هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم لك الحمد كما خلقتنا ولك الحمد كما رزقتنا ولك الحمد كما علمتنا ولك الحمد كما هديتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا اللهم لك الحمد أولا وآخرا ولك الحمد ظاهرا وباطنا أنت الرحمن المستعان وعليك التكلان اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأوصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك أقرب شهيد وأدنى حفيظ أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين دينك والعبد عبدك وأنت الرؤوف الرحيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة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 واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا اللهم إنا عبيد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 ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكان وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون نحن الضعفاء بين يديك نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهان الخائف الضرير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 ورسط اليدين بالرحمة يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب إلهنا وسيدنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثار لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت رب الكرم والجود ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بنظرك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل فالآن من عذابك من يستنقذنا لا حول ولا قوة إلا بك أنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك اللهم واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذهب الذنوب والخطايا كما ينقذ الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك لذة وارى إلى وجهك الكريم والشوق إلى رقائك في غير ضراء أم ولا فتنة مضلل برحمةك يا أرحم الراحمين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 ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واستعم دخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادن والتراب وحدنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية ومن كان منهم ميتا اللهم فتجاوز عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تحرمنا لقياه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وارحم أنas قاموا وصاموا معنا في الأعوام الماضية اللهم وارحم أناس صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية يا رحم الراهمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وجعل من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم بارك لنا في أموالنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم واجعلهم قرة عين لنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى اللهم يا رب السماوات والأرض يا ذا الجنال والإكرام اللهم وانقل أمة الإسلام من الضعف إلى القوة ومن الذل إلى العزة ومن الفرقة إلى الجماعة ومن حب الدنيا إلى حب الآخرة اللهم وأبرم لهذه الأمة أمرا وشدا يعز فيه أهل الطاعة ويعز وعافى فيه أهل المعصية إلهنا وربنا قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين الخاسرين اللهم وأعنا على الصيام والقيام اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا والشيطان اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا ومن الشيطان وشركه اللهم تقبل دعوتنا واغفر ذنبنا وأجب دعوتنا وكفر سيئاتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiina Muhammad wa ala alihi